لي يستكف المسيح أي يكون عبدا لله ول الملائكة المقربون وَمَن يَستَكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً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 سيعذبهم عذاباً أليماً ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيرا يا أيها سُقِطَ جَاءَ أَكُونُ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ